وهذا له عوض، ولا يضر المرء ولا يضر المرء إذا لم يكن فيه تضييع لأموال المسلمين متعمدا، والتفليس الثاني تفليس أخروي، وهو الخسارة الأبدية. السرمدي في الدار الاخره وهذا التفليس لا عوض له وماله مال صاحبه الى النار والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله عنهم اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس الذي ليس له درهم ولا امتاعه فقال عليه الصلاه والسلام لا ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بأعمال أمثال الجبال أو بحسنات أمثال الجبال وق ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يق ولم يقض ما عليه او لم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو المفلس في الحقيقة له حسنات امثال الجبال ام حسنات كثيرة لكن عليه حقوق اكثر تأخذ حسناته لغيره منا من يعمل الصالحات لغيره والعياذ بالله لأنه يتعرض للمسلمين بيده وبلسانه فتأخذ حسناته مقابل ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا نوع من أنواع التفليس وهو الذي لا عوض له وهو الخساره الأبدية والعياذ بالله النوع الثاني كما قلنا هو التفليس الدنيوي وهو أن يكون المرء بيده مال وعليه ديون ولا يفي ماله بديونه هذا يسمى مفلس أو ليس بيده شيء إطلاقا سواء كان عليه أو لم يكن عليه شيء ما بيده شيء قال مفلس وتسمية مفلس يعني انه ما عنده إلا الفلوس والفلوس هي اردى العملة يعني أصغر العملة كالقروش مثلا الأشياء البسيطة من نسبة إلى الفلس يعني ما عنده شيء أو دراهمه التي عنده من هذا النوع من نوع الفلوس ما عنده ذهب ولا فضه فهذا هو المفلس في الدنيا من ليس له مال أو عنده مال لكنه مطالب بأكثر منه ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله نعم. ولا يجوز الحجر عليه به لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه من لزمه دين مؤجل لم يجوز مطالبته به الدين المؤجل الذي يحل بأجل معين ما يجوز ان يطالب به قبل محله ولا يجوز ان يحجر على صاحبه بشيء حتى وان اراد التصرف في ماله او نحو ذلك هو حر انت صاحب الحق ما تملك ان تطالب به إلا إذا حل ولا تملك أن تطلب الحجر عليه إذا رأيته يعطي أو يتصرف تصرفا لا مبالاة أو يبيع الشيء برخص أو يشتري الشيء بغلاء وانت تطلبه دراهم ما تملك أن تحجر عليه ما دام دينك مؤجل حتى يحل من لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به يعني ما تقول انني اطالب فلان بالف ريال يحل في رمضان وانا اخشى انه يضيع الان ما له قبل رمضان فاريد الحجر عليه نقول لا ما تملك تشتكي تقول اريد ان تحجزوا الف قبل ان يصرف فيه تقول متى يحل الفك؟ تقول يحل في رمضان نقول لا ما نحجز من ماله شيء الآن حتى يحل دينك ولا يجوز الحجر عليه به يعني بالمعجل لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسبب الدين المؤجل نعم فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين ملي لأن لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تاخيره فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه الرجل يتجهز للسفر وعليه دين يحل في خمسة عشر جمعاد الثاني ومن المعلوم ان هذا السفر الذي يريد التوجه اليه يستغرق جماد الثاني كله ورجب الا الحق ان يمنعه يقول امنعوا يريد ان يسافر وسفره هذا بعيد وسيحل حقي قبل ان يعود فيمنع من السفر فله منعه حينئذ لأن سفره هذا يفوت عليه حقه فإن التزم من أراد السفر بأن يحضر كفيلا أو ضامنا فلا بأس بذلك لأن, لأن القصد هو ضمان تسليم الحق لصاحبه عند محله فإذا عرف أن الكفيل أو الغارم أو الظامن سيسلم الحق عند محله فلا يمنع من السفر أو قال اسلمك رهن واذا حل الاجل فبع الرهن واستوف حقك واحفظ للباقي فلا مانع وبدون هذا يمنع يقول لا تسافر لان سفرك هذا يفوت الحق على صاحبه وكل هذا من اجل العنايه بحقوق الاخرين وأنه يجب على المسلم أن يهتم بالدين الذي عليه ولا يتساهل أو يفرط لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة يعني هو يريد حقه ونحن معه حتى يستوفي حقه فإن استوفاه في الدنيا فهذا خير لك وله تعطيه حقه وتبرأ ذمتك وإن لم يستوفه في الدنيا فلن يضيع عليه سيستوفيه منك في الدار الآخرة وفي هذا ضرر عليك كبير لأنك توفيه الآن بالدراهم والدنانير والأمتعة والأطعمة وفي الآخرة توفيه من حسناتك يأخذ حسناتك التي أنت في أمس الحاجة إليها والمال ستتركه وتنتقل تدعه للوارث ينتفع به الوارث وأنت المتضرر ولهذا جعلت الشريعة لصاحب الحق مقال كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل لصاحب الحق أن يمنع الرجل من السفر وإذا حل ولم يسدد وهو مليء حل عرضه وعقوبته حل سبه والكلام فيه وفي عرضه وحلت عقوبته حبسه وتعذيبه حتى يسدد الحق الذي عليه كل هذا من باب العناية بحقوق الآخرين وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في حق الغير نعم. وإن لم يكن كذلك ففيه روايتان إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه كالأول والثانية ليس له منعه لانه لا يملك المطالبه به في الحال ولا يعلم ان السفر مانع منها عند الحلول فاشبه السفر القصير وان لم يكن كذلك يعني السفر يستغرق وقت لكنه ليس بطويل قد يعود قبل محل الدين وقد يستغرق السفر المدة كلها فلا يعود من سفره إلا بعد محل الدين الرجل مر على صاحبه وهو يتجهز للسفر قال له ماذا تريد قال أريد أن أسافر قال إلى أين قال إلى مكان كذا وكذا قال متى تعود قال أعود إن شاء الله في نهاية جمادة الثانية والدين يحل في نهاية جمادة الثانية قال يا أخي ديني قال أنا أعود عند حل دينك وقت حلول ديني انا أرجع إن شاء الله هذا فيه روايتان له منعه لأنه يقول الرجل الآن يعود في ظنه أنه يعود في نهاية جمادى الثانية وديني يحل في نهاية جمادى الثانية لكن قد لا يعود إذا قال أعود في جمادى الثانيه قد لا يعود إلا في منتصف رجب فله منعه لأنه محتمل أن لا يعود عند محل الدين فيفوت الحق على صاحبه القول الثاني أنه ليس له منعه لأنه سيعود حسب الظاهر قبل محل الدين أو مع محل الدين فلا يمنعه مثل لو أراد أن يسافر يوما أو يومين والدين يحل في نهاية الجمادة الثانية هذا لا إشكال فيه أنه لا يمنعه ما دام أن سفره لمدة يوم أو يومين فلا يمنعه لكن إذا كان سفره مع عودته مع محل الدين ففي هذا روايتان عن الإمام أحمد إحداهما له منعه لأنه محتمل أن لا يعود فيفوت الحق على صاحبه الرواية الثانية أنه ليس له منعه لأنه سيعود في ظنه فإذا عاد استوفى الدائن حقه نعم وان كان الدين حالا والغريم معسرا لم تجز مطالبته لقول الله تعالى وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان كان الدين حالا والمدين معسر فهل يحبس هل يطالب هل يتبع يلاحق قال لا لما لأنه ما يستطيع السداد ولا يملك وثابت إعساره ومعلوم لدى الخاص والعام أن هذا الرجل معسر والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإن كان ذو عسره فنظرة إلى يشره انظره حتى ييسر الله له سدادا اذا لا تحل المطالبه في حالتين الحاله الاولى اذا كان الدين مؤجل فلا تحل المطالبه لانه مؤجل ولا يحجر على المدين لأن الدين مؤجل ولا يمنع من السفر إذا كان سفره قصيرا الحال الثانية أن يكون الدين حالا لكن الرجل معسر معلوم أمره واضح جلي فهذا لا يطالب ولا يحبس ولا يتبع حتى يسر الله له سدادا. يبقى معنا حالة ثالثة هي حالة الحلول مع إمكان القضاء للدين أو لبعضه. فحالات المدين ثلاث. أن يكون الدين مؤجل وهذا ما يطالب به أن يكون حال والمدين معسر فلا يطالب أن يكون الدين حالا والرجل عنده مال لكنه قد يكون قليل لا يفي بكل الحقوق الذي عليه فهذا هو الذي يطالب ويحجر عليه ويطلب منه البينه فيما يدعيه نعم. ولا يملك حبسه ولا ملازمته ولا يملك حبسه يعني ما يقول احبسوه لانه مدين لي وانا اعرف انه معسر اذا قال احبسوه فهو مدين لي نقول هل عنده مال يقول لا تعرف إعساره يقول نعم أعرف إعساره لكنه لدي تحبسونه أدبوه بالحبس نقول لا ما دمت أنت معترف بإعساره فلا يحبس وإنما الحبس سيأتي لمن لا يعلم إعساره ولا ملازمته الملازمة أن يقال للغريم الزم غريمك يعني اتبعه لاحقه حتى يعطيك حقك كأنه بمثابة يحرسه أو يتبعه لئلا يسافر أو يهرب أو نحو ذلك لأنه دين لا يملك المطالبه به دينما دام الرجل معسر فلا يملك الدائن أن يطالب يطالب معسر؟ لا نعم فلم يملك به ذلك فهو كالمؤجل نظرا لكونه ما يستطيع السداد نعم. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها في كل الأمور العبادة العبادات والعادات والحقوق وغيرها والله جل وعلا قال في مجال النفقة لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها وإنما هذا المعسر ما يقال أنه بري لا هذا في حال الدنيا وأما في حال الآخرة فهما بري وسيطالب بهذه الحقوق وقد توعد صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أن الله يتلفه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ولهذا تجد المتحيل في مجال الديون ما يوفق ولا يربح ولا يتمكن من التسديد لان نيته فاسده هو اصلا ان غلب لصاحبه مثلا بزياده بسيطه اغرت من عنده جشع وطمع فدينه والمستدين رضي بالغليبة من أجل أنه يعلم أنه لن يسدد فإذا أخذ الحق أو الدين أو اشترى السلعة وهو في ظنه أو في نيته أنه يماطل فإن الله يتلفه وينتقم منه يعلم الأحوال جل وعلا ويعلم ما في نفس العبد ومن استدان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله, أدى الله عنه يعني وفقه الله جل وعلا للأداء فييسر له أمره فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان إحداهما يجبر على إجارة نفسه لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سراقا وباعه بخمسة أبعرة وروى الدار قطني نحوه وفيه أربعة أبعرة والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه ولان الاجاره عقد معاوضه فجاز ان يجبر عليه كبيع ماله واجاره, وإجارة ام ولده فان كان المدين الذي ليس عنده شيء المعسر ذا صنعه يعني يستطيع النجاره يعرف يعرف حداده يعرف خرازه يعرف خياطه يعرف شيء من الاشياء كتابه عمل بناء سباكه ونحو ذلك فان كان ذا صنعه ففيه روايتان روايه تقول يجبر على اجاره نفسه ليسدد ما يبقى عاطل يأكل من اموال الزكاة والديون متراكمة على ظهره ولا يبالي لا يجبر على ان يؤجر نفسه لما يرحمكم الله قالوا لما رويا ان رجلا دخل المدينة هذا رجل من جهينة جهني قدم المدينة وقال لي مال سيتبعني وطلب الدين من الناس فدينوه تصديقا له بأنه سيأتي له مال ويسدد فاتضح الأمر أنه ليس له مال وما جاءه شيء والديون تراكمت على ظهره وليس عنده سداد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا قال هذا ما هو جهني هذا سرق يعني ما سماه سارق وإنما هو ابن عم السارق يعني تحيل على الناس من اجل ان يبيعوا عليه فباعوا عليه فخسر وليس عنده سداد ولو وضح أمره للناس من أول الأمر ما باعوا عليه إلا بالشيء اليسير لكنهم صدقوه في قوله بأن له مال سيتبعه وباعوا عليه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرق يعني شغله هذا شغل ابن عم السارق كأنه سارق وليس بسارق يتحيل على الناس مثل من يظهر بمظهر الغني ويشتري الأموال الكثيرة ثم يعجز عن السداد هذه حيلة وهذه ثياب الزور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور لابس ثوب الزور يلبس ثياب ليست له إما يلبس ثياب الاغنياء فيظنه الناس غني فيبايعونه أو يلبس ثياب الزهاد فيظنه الناس زاهد فيثقون به ويسلمونه أو يلبس ثياب العامل في شيء ما فيظن الناس أنه معلم في هذه الصنعة مثلا فيعطونه أو يكلفونه بعمل هو ما يستطيع أن يتخلص منه فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم لابس ثوبي زور ومثل هذا الذي تظاهر للناس بأنه ذو مال وليس كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وهو اسمه الحباب ابن أسد كما ورد في بعض الروايات وهو صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وباعه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسه ابعره وروي انه باعه باربعه ابعره قال العلماء باعه بمعنى اجره لانه معلوم ان الحر ما يباع وإنما يؤجر يعني تباع منافعه يقال مثلا وظفه عند شخص مقابل خمسة أو أربعة ابعره يعمل الشيء الذي يستطيعه إن كان فلاح بالفلاحة إن كان راعي إبل بالراعي إن كان في عمل البنى بنى، إن كان في أي صنعة يشغل فيها بهذه الابعره لاجل يسدد الدين الذي عليه فهذا من الادله التي استدلوا بها على ان صاحب الصنعه اذا كان مدين ما يترك يلزم بان يؤجر نفسه ليسدد دينه والحر لا يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يبيعه يذكر رقيق لا هذا ما ما يمكن أن يتأتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيع الحر وإنما يؤجره نعم ولأن الإيجار عقد عقد معاوضة يعني يقال له اشتغل يقول ما وجدت شغل مثلا نقول له من يأخذ هذا أجير عنده يأتي الناس يقول إن كان يجيد يحسن الراعي أنا آخذه أجعله راعي إن كان يحسن البناء أنا آخذه أجعله بنا بكذا وكذا الشهر وهكذا قال كما يجبر على إجارة ام ولده وكما يجبر على بيع ماله إذا كان له مال وهذه الرواية قوية نعم.